بسم الله الرحمن الرحيم طاسم <تصفيق> Yes. Yeah. انه من سلاله من الملوك إذا دخلوا قريتا أفسد. Why? من خلق السماء Mm hmm. Why? الذي <تصفيق> حرمها